وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْقَرضِ وَختتِلَاف وَسِنَةِكُمْ وَْوانِكُمْ إِ فِي ذَالِكَ لآيات للِآالِمين وَمِنْ آياتِهِ مَنَامُكُم بِالَّْلِ وَهار وَبتِ غَاءُكُمْ م فَضلِ إِ فِي ذَِكَ لآيات نِقَوْم يسْمَرون